أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمُ الْبَحْرَ فِيهِ رِزْقٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جن يَرُونَ فَلَا يُحْزِنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَن نا خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلوه، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وحي رميم؟